يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير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 وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو جاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة منهم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 اللهم يتذكرون الله اكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا استعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويسألونك عن المحيط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 وَسُلِّمْ لَكُمْ فَاتُ حَرْثِكُمْ أَن شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ أَرْواهُ سَمِعَ اللَّهُ لمن حميدة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 ولاک شبتم مِن حلیم لین مسم چر باتی اشور فین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 سمع اللہ لمن منشمی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 أو وَلَا سر سن ول کم چزو میم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 حمید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 المنون الله الله سمع الله لمن حمده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن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 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ سمع الله لمن حمده الله Allah Allah, Allah.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 ووجدك عائله فاغنا فام اليتيم فلا تقهر وام المسائله فلا تنهر وام ما بنعمه ربك فحدث جميع الله لمن حمده الله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 فَرَحَ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعَ عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعَ نَاءَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ غاب وإلى ربك فارغب الله الله سمع الله لمن حمده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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من قديم أو حديث أو خاصة أو عامة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال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 اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمه على الرشد والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم والفوز بالجنه والفوز بالجنه والنجاه من النار يا الراحمين اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنه والدرجات العلى من الجنه يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين اللهم اغفر في ليلتنا هذه اجمعين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين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 اللهم ما سألناك من خير فأعطنا اللهم ما سألناك من خير فأعطنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين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 اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا نسألك يا الله نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين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 عهده الأمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم الشيخ زايد اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ الامارات الذين انتقلوا الى رحمتك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلههم ووسع مدخلهم واغسلهم ب الماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يارحم يا الراحمين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 ابراهيم انك حميد مجيد